أعوذ بالله من الشيطان ووجيه بسم الله إذا الشمس كبرت وإذا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وإذا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وإذا العشاء بُعْثِرَتْ وإذا مفوث جروجت وإذا المعودة ثلت بأي ذنب ان قتلت السماء كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيلُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْرِفَتْ Bora! وَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا صِفُونَا <تصفيق> وَسَلَّمْ